أن تترقون رجيم وَمَا تَقُولُ فَلَا تَقُلْ لَغُمَا بِهِ وَلَا تَنَادِ بِوَمَا قُلْ لَغُمَا تَهْوَلُهُمَا جَنَا عَبْدُ لِي مِنَ النَّارِ مَطْرَبُ رَبِّ مُحَمَّدٌ مَا سَمَا رَبَّ يَا نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. <تصفيق> <تصفيق> sabi waa siidad pur wambaawwalamin si naawa ولا sabidi كانوا إخوانا جيطين وكانت جيطان لرب شفورا وإن تُعرضا H out of و هانا تود سوگاه ویل بس کو ولا تقربوا الزنا، إن له كنز Yes. <laughs> ذنوب الخطا في المستقيم، وأوب الجيشه وذنوب ما ليس لك بديع ولا pull <laughs> ما شاء الله و اي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 <تصفيق> وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيَّا God. في القرآن ونحو ولا على هذا موسیقی <clears throat> Mhm yes. <laughs> <laughs>